آنست نارا تآتيكم منها بخبئ أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءنا نون من كمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأن يا جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يقاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إنا تاب غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج دنبا غير سوء في تسع آيات في تسع آيات إلى العون وقومه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 ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال أيضا إنه الناس علنا مضيق الطير وودينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واج النمل قالت, قالت نملة يا أيها نمل دخول مساكنكم لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس مضائق من قولها وقال رب أوزمن أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صَالِحًا وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وتفقد الطير فقال ما لي لا أر الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو عذباً له عذاباً شديداً أو لا أذبحنه أو بسلطان مبين. فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت كل شيء ولها عرف عظيم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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قالت ننظر أصدق أن كنت من الكاذبين إذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولع عنهم تنظر تول ماذا يرجع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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فإنظرتم بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أن بهديتكم تفرحون برجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أدلةهم وهم صاغرون قال يا أئيله الملأ أيكم يأتيني بعرفها قبل أن يأتوني مسلمين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 لَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَخْبُ الْوَلِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ إِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح فلما رأته حسبته نجته وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي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 قالوا طائر بك وبمن معك؟ قالوا طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيته واهله ثم.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 بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه منه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة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 إنهم أناس يتطيرون فأنجيناه وأهلا إلا امرأة قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله غير أم ما أَمَّنْ خَلَقَ من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما فأنبتنا به.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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُفْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ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 لقد وَعِلْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّذَا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِهِمْ مِمَّا يَبْكُرُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى ما إن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقُوبِي بَنِي هُمْ بِحُكْمٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَطَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بِهَادِ العمي عن ضلالتين إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يطعون ويوم نحشر من كل أمة فوج من, من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 ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مرصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدته وهي تبرو مر والسحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء لَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ مَنْ جَازَى بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَازَى بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي الْجَحِيمِ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما ذا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن لَنِ اسْتَضَاءَ إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِي فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ